باب النهر يتعلم بابه عن البكاء و هنجة باب النهر يتعلم بابه عن البكاء و هنجة سرقه و هنجة ميتة وحدثني يحيى المالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك <تصفيق> عن عتيك من وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر قضو أمه هو يدي آبه نويا وأوض حقه نويا أنه أخبره أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أنه أخبره أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود يسعر زيانه يا عبد الله بن صابت فهو جد ووهل قض عليه فهو جد قد الغلب يستغل لك غارب نقضي عليه كشيس وحنونك وك غارب نقضيه وحنونك مرخص حوياً أرخذي فصاحب به مرخص وقليليه فلم يجبه أمون جواب فاسترجح فصاح الرواقع مع به سكى أن النبي الرواقع عليه السلام فلم يجبه من جواب فاسترجح رسول الله باسترجح سيئة الله عليه السلام وحور إنا لله وإنا إلى الراجعون وقال مرخا صوحو يقول قلنا وانا وقال المقدي عريف الدشداه يابا الربيع يابا الربيع فصاح مسوت الضمر تباقيلي وبكيلا ويوي انفجعل جابر وحو غدري سجدو هنيرهم سينيو فقال رسول الله وحو صلى الله عليه وسلم نعفنا اسكد فاذا وجه مرخ واجبو فلا تبكين باكي ا چون فلا تبكين اوي ميسو فلا لا كيا توميد ماطا اويسه ار وخد هي يا رسول الله رسولك لا حيو وما الوجوب ودك وما حي قال وخديدا ما تمر خودينته فقال دمت غبديس با وحاي جري والله بان كو داتيه ان كنت وحنها لارجو تيرجيسا ان تكون شهيدا ام تكون نضاهاتو شهيدا مد وحا شهيدا ان كاذو كنت وحا قد قضيت شيئا جهازك ديال القروقاوقيو جهازو ديال فقال رسول الله رسولنا وحرص الله عليه وسلم ان الله اله قد اوقع أجره اجر ليس مقاسه كليدي على قدر النيه وليس لي قدر القينه وما تعدون الشهاده شهيد بدلا من حافظ الحديث يوم حافظ قانوا روح الىهم القتل في سبيل الله فقتل جثه الى له ديلو قال رسول الله رسول لا يوحر الله عليه وسلم الشهداء والشهدد سبعة تضويا سوى القتل جلك وحركة صهري في سبلا جترى قفك القدل المطعون قفك طاعونك وجري شهيدا, شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا والغارق قفك مرقص بيها كل حينتين شهيدا شهيدا ويا وصاحب ذات الجنب قفك وحويا فالك كل عنه شهيد, شهيد ويهان يعذو خبنص والمبطون قف مقتش حويا مبارقه يعلو الحنون وغتسنا سنه شهيد ويهان والحارق قف كغتنا شهيد ويهان والذي في يموت جنايا الحدمي غبي غبي اما غبي اما أم جدار اما قري كسودوي هو سيسه كدمنانا شهيد تموت و كدمرهسا بجمع فوشنا شهيد وشهيدين كوديهونا فوشا كوديمتا جميغه مارتا سحويا بي معنى ومرتا سحوياهم وقبد اني كوديوتا ميقاسكا او غبا او مرتا سحويا قومشا اي ويبنى صلى الله عليه وسلم لكن صدولاي كبدي اي امام الصيوط رحمه الله تعالى رساله وقرأه وقصه ورغيهه صد أمبوه قارسية شهدته كالصوحر يجبك إلهي ووحيه اللي مدربه شهدته كان صد أمبوه قارسية إمام رحمه الله تعالى مرح إمام الصيوطي صد أمبوه قارسية مرحوه وحيا لك المفقهات ويكون لدرعان قادة قادة ضعيف وحيا لها وحكم منها قفك مثلا جعلك ونطقر إله <تصفيق> يا مغنقة خطيب الشربيني مغنقة وكشرحة من هاتيا مرخش مرأة مرأة وكضرة وحاولي يقول لي باتنا مسألك لو حاولي يصيرها عيان فقالة قيبك من ولو حبرك دموذيبها تجعلها ذي لها <تصفيق> مركو شهيد <قول> في هدايش قلت جعله كون هذا الشهيد <تصفيق> معها <ما> <تصفيق> قالوا تنبغي شي غير يا سيد ما حديثنا لكن صار لي موضوع حديثه هو كو سواروراي ام فيديه ام ماجحين لكن وا موضوع حديثه محمد المصلوب من كلوريد ليلى دلدري من قالته وكجلو من كان لسه اسبوع غيروا اسمه دو من كيفا كنحجي لك قال زعك دحديله مره واخا هو حديثه حديث موضوعه ما سغنى. مرقة شهدها كواسا كميدا لكن شهدها سيقول جملة وحلو قيبية وحلو قيبية صدح شهيد في الدنيا وفي الآخرة إي شهيد في الآخرة كليا إي شهيد في الدنيا كليا شهيد في الدنيا وفي الآخرة وحويا وقف الجدك إلهي لقد سبحانه وتعالى في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا لقد shahid في akhirah keliya wa kuwan kala weeyaan oo de aduunti waxa ay saydaan la warqo laakiin waxa weeyaan ajru shuhadaa iyo manaajil shuhadaa leh helayaan akhirah insha allah ta'ala shahid fil dunyana oo qofkii niyaddu ka xumaatay isu sudbiyo ee arkaa iyo xeelada geysidii waa lagu هذ دي سنه مبسوط بحال اذا هدا الشوق غادي كرتيل ابواب في اصباب الشهادة ابواب السعادة في اصباب الشهادة ما لها لا كتاب في رساليره المهيبه توير الحوالي قاس هذا وهي السمره واخا وديريو كلا وهيصو توير الحوالي قاس هذا وخصه قارب كميو التلماميه اتو خليه يا وان كلميه مرخان كلميهنا صدم نشرح اساسه دياسه وعليه وقد جمعت صفهم فناهز الثلاثين صدا بمرخق دواليل قول سبحانه مرخق انكم وعبر الرسالات ابواب السعاده في اصباب الشهاده واهي الله وتعالى عليه الشكر مرخ دعه فدعهنا اسكت دعه وجب فلا تفجعنا باكيات مساس اسكدة مرق واجبة بمعنى مرقود من سو الى هاد بوليمر الواسكرات مختار مرق هذا اسكدة لكن مرقود ينصا ميدرينا وي بمعنى او خلي جاس جدا خدمه اويقا ط انا قيله على الجديده وتعليمات وغرنسنا المدير حديث ابو ضوضه اللي شايبه صوص الله بن ابي بكر عنبيه عن, عن عمره بنت عبد الرحمن اللها خضره ويور هنتي الله هيض الصامعه الى ما قشي عائشه ام الامم المؤمنين احيد تقول يا وذكر الله هيض لو أن عبد الله بن عمر يقول ليهي إن الميت منك لا يعذب ولا عذابي ببكاء الحي كان دول مره سوها ويا هنتيسا وايه اللهم استعان عيره المرخص حويه هلكس وكل حي واحلاقه فهمي مفرومكه عذاب ان كو انولاي قدو اوه او عجيب وحنولاي موي من ويكرم دونك سماه ويوي كرا بك عليه والسماء والارض صلهيمورا معنى وصف الصالحة?, او وح الصغن اني دفشه هي طولكه هي وحولبا اي او يا قفكه صالحه من خجمادات يكم من جلانديكو ا تاسوا سار تكلم فقال العائشه وهي تشري يغفر الله الله تود من داخل عبد الرحمن اما انه سوى لم يكذب بين منشين ولكنه نسي ويلوبي واحده أو اوقف انما مرى رسول الله وصام رسول الله عليه يبكي عليها اهل واهل كده كدنويها فقالوا وحور انكم اذا كنتم لا تبكون عليها او تدنوها وانها ايدنا لا في قبرها قبر يدا لو عذاب يابا يدو قبري دي لو عذاب يا يسين بيقول ورولادي هيبي معناها مره ماشي يا الاحديث مخارم صلى الله عليه وسلم عيسى waxay ku haysta sura qalmaaha wafkan inno marash xaway laa adabo وهيت سيدي سده بخاري وكصرا ولا تزر وزر وزر اخرى ها لقد وحى يا سيدي ساتر اي وهي الرماد يداه النصوص ما كصورلت نصوصها حكم منها حديث البخاري النص البايص وصار علي منيح من عليه فإنه يعذب بما منيح عليه يوم القيامة قفكر من قدر القليل يوم ولو عذاب يوم حلوق قيري مالك اه ya no soo xalowba marka aadab kel la seegaya wala jabciiya hadalka haayisa iyo hadalka abdul ah umar isma dhiiddo haa ya ma needo haayisa waxii diidaysa nusqadii arqan kala dhiidiga ma xanhaarqa dalal la isla kama wada way xambaari karta waxa uu umad ku duuciya waakhala hayt qaballe inta uu u qalmay markaa inta uu u caawiya uu yiri ama marka suu xaweeyaal daqan isaga laga badta ay tahay waxasi sabab markuu ku leeyahay loo cadaabaya laakiin markii sabab uu raqla hayra waxa qayso raqla hay loo هايش لو حيكوضها قفت الصوبة كماله الدم بقى السوحة بادك لا قفت الدم بقى سكاله رحوية تابع ليه يا بركة ويسو ويسوها في الدم يا بركة الله وسعه عليه تشك الله عنك. واي بدك وائل النهي ديو عووذي النهي الى هامرقى دايئوه انت فاركو انت وسكرانك يا ديئوه راب بسم الله اجر لا يطلب بابيه في المصيبه مصيبته وبه تحدث ليحيى عن مالك عن شهاب الزوري عن سعيد مصيب على بهراره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روح لا يموت لا يموت وما دنت لا حدى وفقا للمسلمين المسلمين 333 للولد عيال السيده وفتبسخ الدار بعد ايتامر اجره الله بذلك الا, إلا تخلت القصر مو يعني ها او ارحلاليه بو بمعنى قفك انتو مركز في صد حيالة او صغيرين كدم لك الصمري لا هضا عذيسا وكتها سبحانه وتعالى ما رمتها مريصه إلا تحلت القصة بوية نرحل اليها نرحل اليه وحويها لا يسبحانه وتعالى وحوري وإن منكم إلا واردها لك من ما هقفه إلا هديك لو كصه أروري يجدك صرات ويجدك صرات جهلمت وشيسة وبرية بوية محكة لأول مجرد معنا طبعا المرقب اللي قد ترى مرقب حتى فعله هو تبسه صمح بحلول نسبه للنفي مفيق اخره أها مرقب سحوي ان الله نستعان لا يموت مفيقاس بجوابته فعله كمضاد عن نواسبتي سواء ثمان صمح طبعا محاكم ماذا؟ والجواب والجواب بالفاء والواو صبها ووي فاء له جواب دواتن وكل فتبس هو النار والنار حوله يسجد الحديث ابو الله مستعان وحديث ابن عمر قالك عن المحلاوي بكر انه عمر بن الحزبي عربي عربي النظر على الاس السربي الله صلى الله عليه وسلم قالوا وحيري لا يموت لا من المسلمين لا يموت مرتس لا احد الا افضل من المسلمين ومسلمين فكان مئه ثلاثه صدحوم من الولد عيال اه وفيحتسبه فيحتسبهم واجر الله فيضل به سبحانه وتعالى إلا الا حديكل واجر الله فيضل به احسان قالوا وحي او اهل يالهو يسكن لتم غشان لا لا تو فقال ابو دعاته انقبر باتلي عبد الرسول الله الرسول الى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرسول كلا هو او اثناني ورهم فقال او او اثناني لمنك ورهم وايه وحدثني عديثة بخالي لكو ثم لم نسئله عن الواحده ما ان او يدين ورهم ما ان وحدثني عن مالك عنه انه بلغ وحسو غاري مالك شو من بلغاته لكن وحويا حديثه وحويا يسق او متصله من طريق مع ابن عيسى عن مالك عن قبيعة عن عبد الرحمن عامل الحباب سليمان بن عبد الدر او شيخ رحمه الله تعالى في التمهيد انه سمعنا انه بلغ وحسو غاري عن ابي عن ابي الحباب سعيد بن يسار بمجي عسى الهلاي أنا بيهود أتكاله محوري أمريكي وحوت نحية ربيعة بن عبد الرحمن بأسر منك أبي الحباب يا إمام المالك ربيعة بن عبد الرحمن بأسر ربيعة بن عبد الرحمن ويهد أنها صحوية ويهدى ما يقول سأرسوية هذه في دريقة رفع أنا بيهود أتعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله محوري ما يزال المؤمن وقفك المؤمن كمزولي يصاب إن لو أصيب في ولده المهيسا إذا وحامته قراب ذيسا يصاب الناس في ولدي الميسى وحامته قراب حتى يلقى الله لا وإله إلا كل ما وليس ذو ليس له خطيئة وحقفنا ونوصنا والغم يديب باب الجامع الحسبة كأجر الطلب كباب في كل من يويان في المصيبة المصيبة وقفت المركة يقولون على إله إجلوك أضلبه باب جامع الحسبة كأجل طلب كباب في كلمينة في المصيبة مصيبة مرخص حويا أجل إهلا قضى الله سبحانه وتعالى وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحام من القاسم من محمد بن عبد بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله الحوري ليعز المسلمين المسلمين ذهب تعصيه في مصائبهم مصيبين كذلك al musiba tibii musiba aaniga la igu asibayo ee qofka aad uu ka xibanayo lugu ishaamayo si kale xasta sabro waa u sabro musibada aan igu dhici doonto dabteen aaniga geerideeda geeri ka darno oo geeriga nabiyo sallallahu alayhi wasallam geeri ka darno majirto ee ruuyada ciyaalkaga oo dhan musibada ku dhacaysa waxa ka weyn musibada nabiga sallallahu alayhi wasallam madan wax taasi baa ka weyn tahay oo anidiiba aan la yiddeen waxa sabrula yaa nabiga sallallahu alayhi wasallam li yu'azzil muslimina muslimin tahata asayyo sawr ku hanbaaro fi masaibih musibayankooda masaabu وحوية مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة كوية مجرته سادر تيد مرخص حوية أبو العتاهية تابعي لورنجلي مرخص حوية يري لكل أخي شكل عزاء وأصوات إن كان من أهل الشقة في محمد عوري قائم و لا أركز وحوصنا لقاب مرخص حوية تعصير يكون ضياشه حضو مرحة أصحاوية ضكي له كعب صدوية مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحولي لكل أخي شكل عزاء عزاء, عزاء وأصفة إذا كان من أهل التقى في محمد وحكلوه لننكر وشاعره اسبر لكل مصيبة وتجلدي واعلمت أن المرأة غير مخلدي وإذا ذكرت مصيبة تصل بها فذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيري حديقه ومصيبتك استك الصبر امر خشا ويان اود يس كيل وحانودا قف انه واري مرخه المصيبه حسوسه اديكو دخدين وحال حسوسه النبي عليه الصلاه والسلام مثل لو ووري لو كان في دياب بناء لا ساكن لكان رسول الله فيها مخلد وإن أحد ينجو من الموت سالما وسهم المنايا قد أصاب محمدا وحويري ادويان قديمت خلقو باقيان لدغنانيه رسولك صلى الله عليه وسلم باكو الرحان وقفت بدا يد الجروح مخايا لي ليبجي جيردني مخاضو فدحاي ميسكلا كبدا يد بويه حسان بن صابك قسيليسي نميغو او اي صلى الله عليه وسلم وحويري وهل عدلت يوم الرزيه هالك رزيه يوم رزيه يوم مات فيه محمد فجودي عليه بالدموع وعلي بفقد الذي لا مثل لا مثل له الدهر يجد وما فقد الماضي مثل محمد ولا مثله حتى القيامه يفقد وحيري مصيبه اجلت لو دغى مصيبه النبي الله عليه وسلم may gel tabuiri iyo runnaani maxamed geerlumida halig waxaan ugu deeqaya maanta ilmadha iyo mar gaararka ugu deeqaya ku yahrayo madii horay tacay umay meena waayo basmeen maxamed kalee alayhi salatu wassalam ilaqa yama la waymayay bi macnaa how iyo qafsi kala oo dhinana magdirab weelde cid صافيه انت تعرضين الطالب يروا وحي التشري زبير وعوامه يدي بيحيت زبير وعوام ويدي بيحيت بي كما ابكى النبي لفقده ما ولكن ما اخشى من الحرج اتيا كان على قلبي بذكر محمد وما خفت من بعد النبي المكادية فدي لرسول الله فدئ فدي, فدي الله امي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكن عمره كان ماضيا أبي أضع سيدنا قاضي أحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ابن سلمة الزوجين من صلى الله عليه وسلم ونرسول الله, الله عليه وسلم قال بحويني ما لا ساعده وقفت قد حدث مصيبه مصيبه سباسبي اف وقال اذا كما سبي امر الله لا اله الا هو امره انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني اللهم اجرني لا في مصيبه المصيبه دينا واعقبني ومر الله الى ادمر خير منها واحسن وطنا الا هديك الله ذلك لا هو خصني به سب فعل الله لما خصني ذلك الابقني سب عنا اله باصمي سبحانه وتعالى قال ابو الصلم وحيتر فلما توفي ابو الصلم امر قلت سبحان الله من ذلك رقس ثم قلت سبحان ومن خير من ابي الصلم يا وك خير من ابو الصلم ابو الصلم ابي الصلم خير من ما نهدت الصلاه واعقب الله ويله سبحانه وتعالى وحي دور امر رسوله رسولي في صفه زوجته برك رسولي يا رسولكم انا فيل لا في رسول, رسول اله سبحانه وتعالى لا والله ايله سييبا وحدثني عن ما حديث في مسلم باصصنا يقال عند المصيبه وحدثني عن مالك ايحم سعيد الانساري القاسم بن محمد انه قال وحور الهلكه مرت عصون كورد باهله سنتي لي اني يي سناتي فاتاني محمد بن اكعب القردي بايم يعزين يعزيني صغيت عصيني بها قاد يغثسيني فقال وحور انه كان وحو في بني اسقيله انه كان وحا في بني صالحه بني اسرائيل رجل النمباح قتيه وفضيها عالم وعالمه عبده وعباده موجت هي مدلاله كان له امراه قمر باه سنيد وكان وحا بها يعجب من لقيه قريبها مخيره لا فما تطوي فوجد عليها مقاس أمرغوذي وجد أمرغوش شديد آذو وحق الضرن ولقي عليها وقربت مع الصفر حتى أخلا إلا وقع اللوبي في بيت قري وغلق على نفسي نفسي سوق حري ووحتجب من الناسي ضدك نوسك حجابي أو حيري وحاوي يانا لكم يا بس مرها تانه عدنا مقابي حمايه وكاسا نسكفت إياه عدنا ورغغاق ما يبويلي وايه اللهم صل عليه اخلام واحتجر من الناس فلم يكن معها يدخل فيه صقل عليه دشي ساحب الفنه وان وان امراه تغوت سمعت وهي مقشيه بهسغ اذا هو شاسكد فجاءت هو يتمد فقال له وحيجري ان لي وحيسه ماتليه حاجه ظل استفتيه واسال ويدي كوي التفتيه وانسال ويدينا فيها هذا ليس منعان من نجديد الاقفلاني فيها مساله اغفال الا مصافحته استقال افق قيط مات مويانه او استقال توصل حد مويانه عيد امسيم مره مرقبه فذهب في ويتجين ولاجم بابو يظن الباب في سكفددي وقالت وحيتري ما لي منه ما لي من كما ما يلان فقال له قائل من ارني يدي إنها هنا تحقيق فقال له نبع نبع فقال له نبع له يساوه فقال له ماذا عنه يساوه له نبع لغد انتي إنها هنا تحقيق عمراءة أرادت من أن تستفتح إذا كنت سألت لك وقالت من أن إن أردت ما أردت ما دوني أنا إن أردت ما أردت ما دوني إلا مشافة إلى أن أفضح لكي قاتموا وقد ذهب الناس كنغويتاقين وهي الله تفارق البابه الباب كان كمباحي كمتغاق يسو فقال وحور إئذن الله طلوف الصحة وحي والدان أرغنيه ودخل عليه ووصول قرشي فقال وحيرتري إني أنا جئت كوان كوئمي أستفتيك أنوك أسأل ويديني في أمر الأمر قال وحور وما هو محوياهي قال وحي إني أنا استعرتوا عن سعاريسي من جارة كوربانك سعاريسي لي أني يسمى من جارة كورد دريس لا لي أني حل يومي سحليا يا حليا با ان انو وصو حلين با وصو علي ومعنى حلئ ويها وحليده لفته وحليا حليا وجمع حل يثويان كذب يثويان وكله معنى عليه هو ويام وهو حل السلام عليكم مركه وحين مرخص وحويا حاليا وحا سوو قاريست ماخو سوو ويا خولي وخل لا اسكو قورخيا تربا ميرت سوو قاريستاي اه فكنت وحانها البسوتي حرته ووعيره زمانا واختي قير لو زمان ووعير ولا يعاري تو زمان واختي يا دير ثم إنهم يقولوا أرسلوا إلي ويصدرهم فيه هل الذي يأتي بيئو صدران دادو وحايلة المرخة صحويا ناكين أفا أؤديه أدي أفا أؤديه مؤجدى إليهم حقوقا فقالوا إن عمها والله أنا أقول أرطيه أجد فقالت وحايتري ها إنه قد مكثون لك هذا عنده أكثر الزمان واختر واختر أربع ما هيستيه سنة حيث يتنوح حقا صورا استعماليه وقال وحوري ذلك, ذلك كاسا أحقق أمضا لردك على انتذا كياه ساقض عن الناس لليم حقوقها ما حقوة سلاسة وقرات ذلك كاسا أحقوق أمضا لردك على انتذا كياه ساقض عن الناس لليم حين عروتيه عاروكي مرتب سوء عاديا زمان ووختي. عن هو اخي في الصوع عاريه انه دوخا خير بदन او كا حق هذا دعنا سعل فقال و خي اي يرحمك الله معناه حفظ الله يكون حريصم افتقص في موحد امرهم علام شيء عارك الله لهك علي ثم اخذه كقاسم الحقاقه هو احقايص و رحم بن النبي شيء من حقاق فابصره ارتمين فيما كان وحو كسنفي في الحديث ونفعه الله لانه كان مفيد بقول اهل الفقه ثم رسونس يا وكوم السلامه يا كوم السلامه وكله وياس ام الصليبه وجيده نواتي ابط حصل سوخ لوانيس سوماين مره ده قبرنا عاصه هله ربا حتى سوحي حيته لما روان قلق شوطن نو عاصو كرمن قتصق اور اللاه يتقن اين قتصو على الرواه وايه الله استعن و وورن جلي لبيد بالاعصم نيت الاورنج دي سوجر ميسين لبيد ما قال ابو نغود ديرسنا دمالي الاقمض مالهم بذ علم كويس لقد وحوا وحل اهلها سبحانه ما هو تعالى ما وما دا وحكم في الاختفاء مرخص حويا في الاختفاء مرخص حويا قد قد قلديه حوالها الا فقه حدثني يحيى عن مالك عن ابي رجال محمد بن عبد الرحمن الى نهايه ابو رجال حلوم حياك اييه <تصفيق> اللي ما سميه هذا الماتم يخططوا للصلاه حنغسلهم و اغسل قبل الرجال وحلوهم بحيه لانه له 10 اولاد فمن ويلبرها وغث قبل الرجال لو بشي اه ابو عبد الرحمن اصل كده الاداحه كيدي سسخده قبل الرجال لكن لا قبوه هي وسيد علي والطالب وكيدي صابوا الحسن صواح ابو, أبو طراب بن لقب وتهي اساسه كذا ارمي هو يدي بكوريا عمرو بن عبد الرحمن انه سمعا ومغلى تقول يادوله لعن الرسول الله ونعدل صلى الله عليه وسلم المختفية ثم المختفيه من خاص حويام ك حوالها قده اي والمختفيه ثم مر حوالها مرق قده معناه اسكو وي سكرن يانو اختفاء و حقا لوغه عبري حل اي لذاتكو اركين و قدتي الله فهم ليش لا محلولوجيا يعني وحلولوجيا نباش القبور قبورته كو فقاه امرخه لولوجيدا امرخه نباش القبور سيده وحا فسله يوا الشيخ نباش القبور لصف قيسغا وتا اما عبد الرحمن وييري ولا علم احد يخالف في ذلك هل وقفوا من وذا كميدو ادل كان تفسير الخلاصه فوخ الاصلنا وحدثني الله ذلك انه بلغ وحس وكان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تيجرادا كسر عظم المسلم قفك المسلم كلفتي سو لجبين بي تلسو ميدا كسلي وجبنتي سو كلو وخاي يوم سو نول يعني وحوجدا فليت حاجه دنديا قفكي سو نول نوقعت كجبيسو اما خلين ما تجبيسو سو دندبي وي ما ما لكم ميت هنا واساسو كاري سادت ميتك واخ دبل لو لا ودا ولذلك وهي مرخص آير لنسوا على حتاة ومرخص سيئون وحقونه قرن ومرخص حواليان ومرخص علم باب الجامعي الجنائزي جنازين كبابك جمعيني البابي وحدثني أحياء عن مالك عائشة بن عروة عن عبدالله بن الزبير عائشة الزوجين بن نبي صلى الله عليه وسلم أخبره ذوي ورنتي أن هذه الصمعة ليس ما شيء ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت تم توارد بيان طور ان الله استدعي صوتي الى سدره لله ابتداء ابو يسون مستنيد وكتيرس يحيى الى سدره لله ابتداء واسقط اليه اكثر من خش حواؤدتي وينقيسن يسان ابا خليل يسال لو ريسن وخر هاريساي يقول يا الله اللهم اغفر لي له ايدم وارحمني له انه خريسو البخاري بص ان الحديث على صور غاري وحدثني عن مالك انه بلغ ومالك وحسو غاري ان عائشه قالت وحيتري قالت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك خير ما من نبي نيمجر نبي, نبي يموت فيا ما من نبي نيمجر يموت دمانيا حتى يخيره لال يخير الدور قريه حتى يخيره لال الدور قريه حال الدور قرين بين الدنيا والاخره اخرئ يا ادون الله دور بالليام تشي ودورته ها الى اخريا ادون نمشي ودورته يابا اللهم صل على سيدنا اروح حتى في الصبيعه اللهم الله الله حيوه الهه ايجل الرفيق الاعلى جمع عصره اللهم الرفيق الاعلى اللهم اجعل الهه ايجل الرفيق الاعلى جمع الصرح فعرفت وانغرت لانه ذاهب الى التغير اما انه وحوي النبي الله عليه وسلم نفت اي كسيس صوته بانغرتي بهذاي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كانوا حولنا طاير قلنا حدثني الى كذا الى ما, إن ما تمر خطبته عجيب يا. انا وحان اا وحاج hadiiskan markay dad في fasiriyaan ee mekaanka loo bandhigayo waxay u fahmaan in qofka markuu saxaw yahay عمل الكيس amalkiisa waa iska sax laakiin amalkiisa maaha wax la tusayo waa jamal yar oo laftoodi الاحدهم اذا كان كذلك من الرمات مرخو انت ترد عليه ولو بان ليا مقعدهم ومقعده لكانوا فدغيسه لقدات روسي كان من هالجنه الجناح دو في مي هي فمن هالجنه الجناحكم دو كان فتي يا لو باني الله سبحانه وتعالى كلام كل عالم من فمي هلنا رحنا رخمكم اذا هاني يقال له وحال لو هذا مقعدك كان وما كانك فريسنسي حتى يبعثك الله حتى يبعثك الله لا اله الا هو في الصوستر يوم القيامه الايام الذي هارد حديثه البخاري ومسلم ويصوستر يومنا حدثني واحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حر كلنا إلى آدم عندما تأكله الأرض دونك عليا إلا عجب الذنب لفظ عجب الذنب خليده مو يعني ولفت مرخص حوي هلكاس اول خمش اوهس اذا لو لم يسكو دخدودها لفظها يرويه منغو لفظها سا خريقه لقى ابو دي وفي هي اسغانه يرك ابو ابو خلص كده انت ولا لا بجد حديث ابن ماجه نصصاري بسنده عن ابي هريره مرفوعا وحيد ليس الشيء من الانسان الا يبل الا عذم وحده وهو عذب الذنب وورد ملخص حويا اوث كجيركيس لفي كلمه الا حديثه باليوبي الا لفظ الله عذب الذنب اللي يدهو ويانا الله سبحانه وتعالى وحكى لو سوى من احد من الناس والا وما من أحد من الناس والا اكل الصائر جسده لانه اول ما خلق من الانسان وهذا الذي يبقى منه لاعاده تركيب الخلق عليه حديثه مسلم باصوصا رهيب بلغوا عنا واحد دفني عن مالك عن شهاب الزوري عن عبد الرحمن كعب المالكي الانصاري ابو الخطاب المدني مريده ومروات السته من الكبار التابعي ويقول له أنه عبد الرحمن بن كعب بن المالك وعبد الرحمن بن كعب بن المالك بن, بن أبي بن كعب بن القين على المساري أبو خطاب المدن من اليده ستهم هدوا رمضة وردوا من الكبار التابعين وحل إلى وقت الذي يقولون أنه سل... سلم يبقى لك معرك وحلال انتقلاف هذه سلمان بن عبد الملك من لانو فاخبره وارخمي ان باهوه به كعب المالك كانوا يحدث في نفسك ان رسول الله صلى الله عليه قال لي, لي. ان ما نصمت في المؤمنين قف المؤمن كان نفسه طير وارشم بده يعلق الداقسه في شجر الجنه جنة الجنه حتى يرجعه الله الى الهه كسو عليو الى جسد يجلكيسا يوم ما يبعثه الله أدفه بن مساء بن ماجح وصصاري الله مستعان ويه الله نعف وحدثني عن مالك عن أبي الزنات عن نعرج عن أبو راتان الله صلى الله عليه وسلم وقال وحوري الله لابو وحوري التبارك وتعالى إذا أحب عبدي أرضون كيف مرحوظ على اللقاء لكل أنكيها أحببت وأنجعلانيها لقاءه لكل أنكيس أنجعلانيها لقاءه لكولا كيسا أن نجع لانيا كرية وإذا كريها مرقب مع اللقائي لكولا كيسا أن كريت لقائه لكولا كيسا أن نعيا بيسي أبو في كتاب التوحيد صوصرينا وحدثني عن مالك عن نبي الزنان عن نعرج عن نبي الخرارة عن رسول الله, الله عليه السلام قال وحولي قال الرجل نمبا وحولي قال الرجل نمبا وحولي حديثة وحكو السلام بيسعيد الخضبينة أن لن كان قبلكم رأسه اللهم على الكثير لا كسوا ثم ننتهى سن يعملون عمل فرد لا الغجل نبأ وحير من سن لم, لم يعمل عمل فرد حصنة ولا قط وليدي عمل فرد لإذن يأتي <تصفيق> سنة كثير إذا مات مرفوض لنتن من كني ثم أتوار مريا إذا مات من كني فحرقوه زنبي ثم آذروا كدّاها نصفه بركي في البرد بركها كدّاها ونصفه قيبتي في البرد برك كدّاها كدّاها فوالله ما أقولنا أرتين ليقدر الله عليه إلا يهدون للك أو يهدون ساقطه ليعذبنه عذاب عذاب عذاب لا يعذبهون عذاباً أحداً غفاً من العالمين عالمكم إذن فلما مات الرجل للك المرخورين تفعلوه ويسميهم ما شيء أمرهم وأمرهم به شيء فامر الله نائب امري البرغ برجي فجمع برجي وسوك من ماء في وحصا واكون فيكون امره بين الكاف والنون وعمر البحر بردين وهو فجمع ما فيه ردن وحصاكم يسويح قدحصونه ثم قال وحور لما فعلت هذا ان تصوصي لي يكون لي سبحانه وتعالى قال وحوري من خشيه ربي عبدت من له اسم ايه يا ربي ربيهم ووايهي وانت صرغس و وعرصي يا حور يا ارد شعباي وانت ذاك وانت عليك انا اعلم الهيوك قال و هو يري الله لا اله الا الله و سبحان وتعالى حدثني خالد بن عن عارف عن ابي جنان عن النعرج عن ابي هريره قال و كل مولود متى صولى ظلي ولده و على شبهه الاسلامي ما لو دله فكه صولى على الاسلامي ما لو دله الحغودة هو يديها فالحغودة و من بعض التغليب لها سولميد امرخص حويا عصر في الصبح بردين بالسودا الصبح ما عليها على يده حنا قمرين باليدها او بكري عمر عمرين باليدها ومن باب التغليب قفى ابوها وهو يهودي داره يغمى يهودي كديو ضق يهودي وديبا ديبا اما ساجل ايمرو جيل وسله ودثو من بجيمه ج... من توازيد واللفظ الزائدة كما ثنائج ثناتج الإبل جيل السوء نسو هيبه النافخ ولا جمعاء هل تحس المدره يسع فيها الحديده نافخ شيء من جذعه وقلاعه صومط ميسرنا هل وحده رسول الله رسول الله حي ورئيس بالقور الذي المها يموت في منيه وهو صغير مستغير هل وحده الله إليه تعلموا دبا كانوا عامليننا إلهي وقا اللي ماشي كانوا هيام عم بده يكونوا عم وحي عمل في الهائم داهبه اقسم بحره هو تعالى وح... وحدسني عن مالك عنبي عن ابن الجناح عن الأعرج عن المغرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على وحي لا تقوم الساعة وصعدم ما استرسل حتى يمر أجله نزل الله ثم راح بقبر رجل لكل كان قبر الجيسه ففقول وحي أرني يا ليس مكانه هذا واحد مدن معي وقت قلت هذا مدن الله يا سلام وايه وروح المركه صحوه يا حتى مرغ جنك لا وصمره يقبل رجلنك قبل قيسه فيقول يا ليتني كلف في محويان لها ليتد هوض يا ليتني الله وحن جعل لها انه مرق صحوه المكان ومشي سميان حاضر لها ان يمشيسه اهو اه مرق و... وفي التمسه هيئه ثقافيه وحل حي... معنقهيه قف كنت الدين تي سي او تم مرخص حوي لو كحب حوك بقو وفيت انت اي عام بالماتده ام مصالحه وطالحه مراد وها السويه ابن ابو خالد المسنبو يصصاري وحدثني عن مالك عن حضره عمر بن روح الحره الديلي عن لعبد ع... بن كعب بن مالك عن بن على بقاته من الربعي قال لي انه كان يحيحدث في فشاكيه اما رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فقال وحور مستريح وامضره حيثني حيثني والصراح منه الذي سقل قرخيسنياه قال وحي الرسول رسول الله رسول المستريح والمصراح منهم هيكليهن قال وحور العبد المؤمن ادونك مؤمنك يا مستريح قرخيسن يسقن بالنصب الديه الديه الرفات يد قرخيسن واذاها دباتيده الى رحمه الله لان حديث سنور هيسليا الى نطقهن والعبد ادوك الفجر يفيد كان يصريح وحكر قيسن من وحقي سال عباد ادوم له تكريس في جسمي والادلال وطن خدن باك ريسن والشجر جيد اخر ريسن ود دواب كر ريسنيا بوخاري مسلم حديث صصار واي مصطريح وسو اخر لمبتدا هو هو المصطريح ومصراح منه معني وحدثني عن عارف على بن النضر الصالح و عمر بن الله انه قال وحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين لما ما تصدم مدخوخه خديت عمره بجلساتي جلساتي لسومري ذهبت و ولم تلبس منها شيء ذهبت و تاكتي رو ذهبت و ولم تلبس والحاله لم تلبس على ورخصوا ويان كتاولين اودا هو وسقيم منها حقيقه بشيء وحبا وحدثني بسري عن مالك عن رقبه ابن معاديه حق انا عن... عن مالك وحدثني يحيى عن مالك عن رقبه من ابي علقه عن امه هييده انها قلد حسن هييده مجيده مرجانه اليده مرجانه اليده انها قلد حيث سمعت عائشه بنت زوج النبي لم يحاسب جلاله سبحانه تقول يادوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اللي تغير فينا كما قالوا لسفياء ما الذي سوي ثم قرن جواب خي قال ودحيت له فرامت جاريته وحملت الجاريه الى بره سلودين جري تتبعه الى حتى جاء البرقيع حواليه برقيع لوثغي توقف وي السافي في ادناه وحوارا مشيء او ما شاء الله لا انسكون هي قفيلت عماذ ثم صرفوا صندوي فسبق الوطن وكسوفت السريرته فاخبرت لي وي ورنت فنمأت كله مالشي من الشيء وحفى حط ما أصبح إلا وابريسي ثم ذكرت ذلك أرغسى وشي الله يسقى وقال وحولي أن أبعثه على إدري إلى أهل بقيع ربقيع لأصلي عليه وسائل وصدعيه إله إدري سبحانه وتعالى سائل وصدعه إلى إدري وحدثني عن مالك النافع أن ما هريرة قال وحولي أصليعوا بجنائزكم والجنائزين كما لقد دقم فإنما هو خير واخير فإنما هو يساء خير بعد تقدم نوه المرنسي ليه خير ق او شرق شرق با تبلعونها كد الجنسين او اقرابكم قوضيهنه لو انا مذيوه يقف دوحية هاي ينفعيها ادوحية خير بذلتك درسين ادوحية هاينا وشرع الضطي لكد قريء وآسى حديث بس المخارب بسم الله صلى الله عليه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فالكامل ان شاء الله تعالى اتضافتون